دَمما ذَهبُ بهِه وَجمَعُأَ يجوا في وَيابَةِ الجُبِ وَأَو حَينَا إليلَ نَب أنهُ بأَمرِهِم هذا وَهُم لا يَشرون وَجاءُ أَذَاهُم مَيْشاء أي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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 وَإِنْ كَانَ قَمصُ قُدَّ منِنْ دُغُرٍ فَكَدَبَت وَهُوَ مِنَ الصادقين فَلَمَّا رَعَاقَمِ صَ قُدَّ منِنْ دُبُرٍ قَالَ إِهُ مِنْ كَييدِكُ إِ كَيدَكُ الن عظم يوسُفُ عَِقًا هذا وَاسْتَوْفرِر لدَم بكِ إَّك كُنتِ مِن الخاطئين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 وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاش ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبغ إليهن وأكون من الجاهلين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 ودخل معه السجد فتى قال ي قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين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 وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها البراء افتوني وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون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 انا انبهكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا واخر يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ابْتِلاَفُ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِيَةٍ يَأْكُلُونَنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُهُولَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ السَّبْعَ سِنِينَ ذَئَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 قالت امراه العزيز الان حصحص الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن قالت امراه العزيز الان حصحص الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي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 قال هل اامنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا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 لَمَّا أَتَوْا مُوثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَامَ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُنْزِلَ عَنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ نَرْفَعُ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 وَسَائِلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالَّذِينَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عسى الله أن يتوب بهم جميعا فصبر جميل عسى الله ان ياتي لي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم واتو اتولى انهم وقال يا اسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما استنا واهلنا الضيف وجئنا ببضاعة مزجاء فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 ربbi قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وانحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين